ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهو الزكياني ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهو الزكياني لو كان يستر ما بقلبي اضطنان اشبه قضبان السجون حوالاني ليل كبير لفني وضلادي استحشت روحي وهم الذكيا لي لم كان يستر ما بقلبي اضمع اشباها الظلال سجودي حوالي فالقلب فيه كالسجين موذب قد صاح يطلب رحمة السجان لو كان للنجم السمير مدامع لتحركت أشجانه وبكان فالقلب فيه كالسجين معذب قد صاح يطلب بوب رحم متسجاني لو كان للنجم السمير مدامع لتحركت اشجانه وبكاني اواه من نفس تقاذفها الهوى وتقاذفتها شهوة الحيوان غلبت عليها شقوة وضلالة فاستسلامت لحبائل الشيطان الله من نفس تقاذفها الهوى وتقاذفتها شكوى الحيواني غلبت عليها اشقوات وضلاله استسلمت لحبال الشيطاني عند غرها في الليل ستر ظلامي ومتانة الابواب والجدران فاتت قبيح الفعل في سكراتها بئس الفعل وسكرة السكران قد غرما في الليل سترضى ظلامه ومتانة الابواب والجدراني فاتت قبيح الفعل في سكراتها بسلفع لو سكرت السكراني ثم استفاقت من غياهب غيها فإذا بها ترعى مع الديدان مسلوبة من كل ما يسمو به أهل الفضيلة من بان الإنسان ثم استفاقت من غياه بغيها فإذا بها طرا ندي داني مسلمه من كل ما يسمو به اهل الفضيله من بعد الانسان ليلك كئيب لفني وطاني واستوحشت روحي وهزك ياني ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهزك ياني لو كان استر ما بقلبي الله عن قلبي الله